ما قولكم في من يقول ان الاشاعره اقرب الناس لاهل السنه ما خلاص قلت كما تقول ان هم ليسوا من اهل السنه الاشاعره ليسوا من اهل السنه قولا واحدا والحق انهم فرقه من الفرق